قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير السلام عليكم أيها الأحبة الحضور ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أيها المشاهدين الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونحن نلتقي وإياكم ومع هذا الجمع المؤمن الذي حضر لدرس تعلم تلاوه القران الكريم في الدرس الماضي انتهينا تقريبا من عده دروس انتهينا من النون والميم المشددتين وانتهينا ايضا من المد وبعض بعض انواعه بعض اقسامه كالمد الطبيعي والمد الغير طبيعي الذي كان بسببين كما قلنا وهو بسبب الهمزه وبسبب السكون صحيح وقلنا أن المد بسبب الهمزة يكون على نوعين يكون مد منفصل ومد متصل وأيضا قلنا أن المد بسبب الهمزة الذي هو المنفصل والمتصل يكون على حكمين المنفصل حكمه الجواز والمتصل حكمه الوجوب ولكن في كل الحالتين مقدار مدهما اربع حركات ما خل المنفصل فيه خيارين اما نمده بمقدار حركتين واما نمده بمقدار اربع حركات هذا واضح ان شاء الله اللي هنا اكو سؤال بخصوص درس المد اكو اي واحد عنده سؤال طيب انتقلنا بعد ذلك الى المد بسبب السكون وقلنا ان المد بسبب السكون يقسم ايضا الى قسمين تارة تكون هذه السكون عارضة وتارة تكون لازمة واضح تارة تكون عارضة وتارة تكون لازمة العارضة يعني قلنا بسبب تكون عارضة بسبب شيء بسبب حكم بسبب قاعدة معينة والقاعدة الوحيدة اللي كانت عندنا والموجودة في الآيات القرآنية هي بسبب الوقف على آخر الكلام لأن العرب عندما قلنا يقفون على آخر الكلام لا يقفون على متحرك وضربنا مثل على مود تحضرو بدعائكم ميل مو صحيح قلنا ما يصير واحد يقول ومن ارادني بسوء فارده ما يصير واحد يقول اللهم ويسكت لازم يقول اللهم مو صحيح باسمك اللهم ما يقول باسمك اللهم يصير واحد يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ويسكت لو يربطها بالبعدها لو اذا ماكو جمله بعدها يقول سبحان ربي العظيم وبحمده واضح يصير واحد يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاحي حي على الفلاحي ما يصير لازم يقف على ساكن طيب هذه السكون اللي راح يقف عليها سميناها السكون العارضة قلنا هاي دخيله قلنا هذه مو أصلية مو وجودها شنو مو ثابت متغير حسب الظروف عند الوقف موجودة عند الوصل غير موجودة يرجع الحركة الحرف الأصلي مثل الصاحب أبو المصلحة عندك فلوس يجيك ما عندك فلوس ما يجيك زين فهاي نفس الحالة أكو وقف تجي ماكو ما وقف ما الها وجود هذه السكون طيب فلذلك سميناها السكون العارضة ولذلك سمينا المد, المد العارض للسكون وانطينا أمثلة قلنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أصل الكلمة كلمة الرحيم الميم مكسورة وساكنة مكسورة يعني حتى ذا نلاحظها بالرسم القراني في فاتحة الكتاب أو في أي سورة كانت في سورة البقرة أو في أي سورة أخرى نلاحظ الميم تحتها كسرة لكن عندما نقف عليها شنقول نقول؟ نقول الرحيم واضح هذا الكلام؟ لكم إياه بأمثلة لا مولاي ماكو حرف عله لا ماله علاقه هذا يسمونه هذا يسمونه السكون عند الوقف لا يجوز الوقف على متحرك طيب فرضا عندنا البسمله بسم الله الرحمن صحيح الرحيم مو صح جاي تشوفوها مو لو ما تشوفوها بسم الله الرحمن الرحيم طيب احنا هنا اكو كسرة لكن عندما نقف على هذه الكلمة ش راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم لو نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكسرة وين راحت هذه اختفت وجعلت بدلها بدلها خلينا شنو ليش لاننا وقفنا على هذه الكلمة زي اللي وردنا نوصلها قل هو الله احد هم راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لو راح نحذف هذه ها راح نحذف السكون وراح نقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اذا اصل هذه الميم متحرك لو ساكن متحرك السكون جت بسبب الوقف فعلماء التجويد يقولون من صارت سكون بسبب الوقف سميناها سكون عارض واضح عرض بسبب الوقف فمن اكو سكون هم راح نرجع خطوه الى الوراء يقول السكون هي سبب من اسباب المد الغير طبيعي مو صحيح سبب من اسباب المد الغير طبيعي واحنا قلنا المد الغير طبيعي يمد بحركتين لو اكثر من حركتين الطبيعي يمد حركتين فاذا كان هذا غير طبيعي شقد يمد اه هذا راح ينمد على قسمين مره نلقى المد ماله وجوبي ومرة نلقاه استحبابي مو صحيح فالمد الوجوبي شو وقت يصير ست حركات اذا كانت هذه السكون واجبه لازمه مثل ما جاي تنتبهون من جاي يصير المد عندنا حكم الوجوب جاي يصير مقدار المد وجوبي ما يتغير يعني بالمد المتصل من عندنا السماء لأنه الهمزة لازمة نقدر نحذفها من كلمة السماء ها ما نقدر ولو شاء الله شاء نقدر نحذف الهمزة من كلمة شاء ما نقدر لذلك صار المد وجوبا اربع حركات طيب أما هنا نفس الحالة فالمد إذا كان السكون عارض شي يكون خيار بيه قلنا يمد بمقدار 2 الى 4 او 6 صارت 64 حركه زين 2 او 4 او 6 حركات طيب انا مخير وقلنا الافضل هو الاشباع وهو الست 6 حركات صحيح طيب ليش لانه هذا السكون عارض مو اصلي اكو سؤال على هذا الموضوع واضح ان شاء الله مو بسيط شو وقت تكون هاي السكون شو وقت تكون هذه السكون اصليه مو عارضة ما تنفك عن الكلمة واضح هذه راح تكون عدنا في موارد هذا سميناه هذا سميناه المد العارض للسكون طيب المد اللي راح يجي والسكون لازم مش راح نسميه المد اللازم او المد الواجب لان السكون شنو السكون لازم واجبة حقيقية أصلية موجودة ما نقدر نستغني عنها هذا وين موجود يقول هذا موجود بنوعيتين هذا السكون اللازم اللي ما ينفك عن الكلمة شو هاي الهمزة قلنا ما نقدر نحذفها من كلمة شاء يقول هذا موجود بنوعيتين مرة يجينا لوحده سكون واضح مبين طيب ومرة يجينا لا مخفي شلون يعني مخفي يقول مدغم احنا مو قلنا بالنون والميم المشددتين قلنا معناها النون المشددة او الميم المشددة معناها حرفين حرف ساكن وحرف متحرك ادغمت فكانت حرفا واحدا مشددا صح لو صح اذا اي حرف أشوف عليا شدة أي حرف كان عليه علامة الشدة اللي هي هذه هذا معناه ذني حرفين جمعوهن بالخط سووهم حرف واحد واحد منهم ساكن واحد متحرك قالوا ليش نخلي حرفين ونشوه الكلمة للرسم فقط نخلي حرف واحد فإذا السكون موجودة لو ما موجودة يعني غير المغضوب عليهم ها ولا الضالين مو موجودة شدة عندنا فوق اللام موجوده عندنا شده افتحوا القران الكريم خلوه على فاتحه الكتاب وشوفوا اللام موجوده شده مكسوره يقول هذه معناها شنو غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب طبعا هنا انا فتحه شوفوا هاي السكون غير المغضوب عليهم عوفوا الرسم خلي نلفظها شو جاي نقول احنا غير المغضوب عليهم ولا الضال لين تبهوا شوية ولا الضال لين شو كم لام جاي الفض واحد ساكن لو خلي نفرض واحد منهم متحرك كان صارت ولا الضال لين مو صحيح لو نفرض مفتوح او لو نفرض مكسور كان صارت ولا الضالين صحيح بس لانه واحد ساكن فصارت غير المغضوب عليهم ولا الضالين نين لامين فاذا هذه السكون لو مو سكون لازم لو عارضه فالمد هنا موجود مد غير طبيعي لو ما موجود لان سبب من اسباب المد الغير طبيعي شنو السكون زين هذا السكون راح يكون واجب لأن المد معبرة المد راح يكون واجب لأن السكون أصلاً لازمه صح؟ ومقدار المد قد راح يكون ست حركات ولذلك إحنا بالصلاة نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضح؟ هذا سبب المد الغير طبيعي بسبب وجود سكون بسبب وجود سكون كذلك كلمة شنو بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة صحيح الحاقة ما الحاقة نفس الحالة القاف ما دامها مشددة يعني اكو اول حرف ساكن صح فلذلك احنا جاي نقول الحاقة اثنين طافية الحاقة صح، لذلك احنا جاي نقول الحاقة الصاخ خ خائن موجودة اذا مد لازم طيب مد لازم مقدار مد اش قد ست حركات صحيح قل اتامروني شوف النون مشددة يعني موجود مد أتأمروني مادام هذا واو ساكن وما قبل مضموم يعني قاعدة المد الطبيعي موجودة صح؟ اجي حرف مشدد بعدها يعني أكسكون يعني انقلب المد من المد الطبيعي اللي هو هذا واضح؟ إلى مد غير طبيعي بسبب سبب السكون الموجودة على حرف النون لو نفس هاي الراء والواو موجودة بغير كلمة مثلا عدنا كلمة يقوم او الراء والواو انا قلت لكم موشكال الروح ها الروح وهذا سكون هم من مد لازم ما الطبيعي يوم شوفوا يوم يقوم الروح والملائكة صفه هاي الروح همراء واو وأتأمرو همراء واو هاي ليش مديناها حركتين لأنه ما بعدها سبب حرف ساكن ما بعدها زين هاي مديناها ست حركات لأن بعدها حرف ساكن اللي هو بالحرف المشدد طيب هذه لو وقفنا عليها وقلنا يوم يقوم الروح يعني راح تصير سكون صحيح راح نحذف الضمه نخلي سكون بسبب الوقف مو صحيح بس هذا السكون اصلي لو عارض اذا المد راح يكون واجب لو مستحب جائز جائز راح يكون مخير بين حركتين واربع حركات وست حركات يعني راح اقول يوم يقوم الروح حركتهم. يوم يقوم الروح أيضا جائز يوم يقوم الروح ست حركات صحيح؟ لكن عند الوصل أقدر أمد هذا المد ست حركات وأقول يوم يقوم الروح والملاء يصير ماكو سبب للمد هذا اللي مد هي كمد راح تقول له يابا اسمح لنا شنو سبب المد المديه هذا ليش اكو سكون ورا الواو راح يقول لك لا اكو همزه ورا الواو هيقول لك لا اذا ليش مديت هذا المد خطا صح لكن هنا اذا وقفت واذا وصلت المد موجود قل انت واضح شلون؟ نفس الحالة عندما أقفوا عندما أوصلها بالكلمة اللي بعدها هذا هو المد بسبب السكون اللازم هذا واضح؟ واضح إن شاء الله؟ أكو مد هذا مو قلنا السكون مخفية بسبب الخط أكو مد آخر شنو؟ السكون واضح بي بس هذا موجود بكلمة وحدة بالقرآن سوره يونس موجود قال آن ايش يقول قال آن قال آل آن وقد عصيت طلعوا لنا سوره يونس خاطر تشوفونا زين طيب في سوره يونس، يا صفحه سورة يونس ميتين وثمانية زين. سورة يونس صفحه ميتين وثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. آه. هسا نطلع المذب. بسم الله الرحمن الرحيم هذا المد نفس الحالة لكن السكون ايش راح تكون السكون راح تكون واضحة ما راح تكون مخفية مثل السكون طبعا الآية 91 صفحة 219 طلعوا لنا صفحة 219 الآية 1 و تسعين. طيب شفتوها شفتوها الكلمه شفتوا السكون اللي موجوده على اللام مرسومه بهالشكل هذا مو بهالشكل هذا اللي انا رسمته مرسومه على شكل راس حرف الحاء هيك مرسومه طيب هذه موجوده السكون وقبلها ما الطبيعي الالف الساكن والهمزه المفتوحه صحيح هذا أيضا يسمونه مد لازم لأن السكون موجودة صح شنو فرقه عن هذا الولا الضالين فرق هذا مشدد وهذا شنو مو مشدد واحد جاي نقول آل ان مو مثل هذاك نقول ولا الضالين نقول لام يعني هنا نقول لام وحده طيب بس بالنتيجة هنا أمد ست حركات وهنا أمد ست حركات هنا واجب وهنا واجب مد لازم هنا مد لازم هنا بسبب السكون هنا بسبب السكون شنو الفرق بيناتهم هذا سموه مثقل هذا سموه مخفف ليش؟ لان هنا هذه الشده الموجودة سببت ثقل بالنطق وموجود حرفين ولا الضالين واضح؟ سبب حرفين؟ موجودات ينطق بيهن مرة واحدة مدغمات اما هنا شنو حرف واحد لكن السبب واحد الحكم واحد مقدار المد واحد طيب هذا تمده بمقدار ست حركات وتقول الآن وقد عصيت طيب الآن وقد عصيت ست حركات اذا نفس الحالة ولا الضالين نفس مقدار المد بس هذا السكون مالته شنو هذا السكون مالته مخفيه بسبب الخط في الضالين والحاقه والطامه والصاخه اتامروني واضح اتحاجوني طيب وهذا السكون واضحه الان في كل القرآن الكريم بس بهاي الكلمة موجود وفي اربع مواضع طيب بس بهذه الكلمة وهذه متكررة اربع مرات في كل القرآن الكريم واضح؟ في سورة يونس احنا متكررة بموضعين والسورة الاخرى المتكررة بيها بموضعين منه؟ داخلين دورات سابقة قالوا احنا داخلين دورات يوسف لا ما موجودة في سورة يوسف هاي كلمة آل آن موجودة في سورة يونس بموضعين الاخوات ما يعرفوها ما بيكم انتوا وحده داخل دورة مرتين سابقة ماكو بعد حتى ذا واحدة داخل بيكم هم ما تقولاني داخل دورة زين زين الاخوان اللي دخلوا دورات اكثر من اربعه قالوا انحنا دورات سابقة ها هذا من الدروس المهمة خليكم تعرفونها على الدرس القادم إن شاء الله تعرفونها في أي سورة إذن في أربع مواضع مرتين في سورة يونس طيب ومرتين في سورة أخرى أما هذا المد متكرر بكثرة اللي هو الضالين والحاقه والطامه يعني المد اللازم المثقل مو زين هو كلمه لو حرفي كلمة لو بحرف هو كلمي ذاك الحرفي وين سميناه بالحروف اللي ببدايات السور اما هذا نسميه الكلمي لانه بالكلمة طيب هذا موجود بكثرة الضالين الحاقة الطامة الصاخة اتأمروني نعم اتأمروني اتحاجوني فالملاحظة الاخرى اللي نكتبها نقول هذا المثقل الكلمي موجود فقط في حرفين موجود في الالف وموجود في الواو أما بالياء ما موجود نهائيا طيب بالياء حرف الياء هذا المد ما موجود نهائيا فالمد اللازم الكلمي المخفف موجود في لفظة الآن وهو في أربع مواضع فقط يعني متكرر الكلمة أربع مرات في كل القرآن خلصنا منه والمد اللازم المثقل الكلمي موجود بكثرة في الالف والواو فقط ولا يوجد في حرف الياء ما اجب حرف الياء واضح هذا ان شاء الله واضح اخواني الاعزاء طيب طلعونا الصفحة الخامسة وصلنا للصفحة الخامسة من سورة البقرة طيب باقينا أربع دقائق على نهاية الدرس نقرأ فيها الصفحة الخامسة من سورة البقرة وننهي فيها الدرس إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات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 وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والعاملين به إن شاء الله تعالى إلى أن ألتقي بكم والأخوة المشاهدين أيضا في درس آخر من دروس قواعد تجويد القرآن الكريم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد